تناديك رغبة المقابيل تغنينها في كل مرة وأنا عنك جرة المواويل تحس بينها ضحك ومسرة أنا كيف أبحك عنك لليل وجفني شكا منك وتشرق وعودك تشابه كذبة بريل معي لله در ومع ذلك أنا أغليك بالحيل ولا صدق العادل وقر يطيحون من عيني رجاجيل وتصغر وصدعني بجر ومع ذلك أنا أغليك بالحيل ولا صدق العادل وقر يطيحون من عيني جيل وتصغار وسط عيني مجرّة تناديك رغبه المقابيل من الأرض وانت بالمجره تهداي على غصن من الليل تنادي على القلب ذا شفت في عينك تعاريل وحظك قسى وهداك شر اهز الغصن ويطيح كريم وعاد للجفا ويقول حرى سنه البدر ياخذ منك قنديل وموج البحر سماك در دينك إذا شلت مناديل تغار العيون المستدر ولك في صدري وعيني داهيل وصورتك فيها مستقر لك في داخلي حكي وتفاصيل وإذا هب نس ناسك يدر تناديك غربة المجابيل من الأرض وانت بالمجرة تهداي على غصن من الليل تنادي على القلب ومجرة تلدين وتصد البهاديل تصدين وتلد المضر حالات المحبة بالمواصيل وحنين المتين من يضر تغاضي عن عتب المراسيل تقاضي إذا في القلب حر وكم راح في دربك مقاتيل بس الهامتك في كلك ليل جعل الايام مره لو نعاني الدنيا تساهيل مدام الهوى ما بحصر تناديك غربه المقابيل من الارض وانت بالمجره تهداي على غصن من الليل ما جاي على القلب